بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعلّه يذكّى او يذكر فتنفع الذكرى اما من استغنى فانت له تصدّى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 مرفوعة مطهره بايدي سفره كرام منبرره قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلق من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ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 ஜ அதி சோ மறு உமீன் ஆகி யும் மாயா பாரூ ஒமீன் ஆகி ஓமி அபி ஓ சீபி அபனி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 في فرنسا <مسفرة> ضاحكه مستبشره ووجوهي يومئذ عليها غبرا <يوم وصاحبتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يومئذ شأن مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها முறோய تُرْهَقُهَا قَتَرًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ فَجَرًا